بودل اذناب زيد حرب وشرع رب العباد ما دركوا لما مرت الدحك ان للدين اسد الجهاد عاد الابطال الجد وغايد عدل الانصار اهل المبادئ عبر كل خيان وحاسد حربنا حرب سحق الاعدي حربنا حرب سحق الاعدي حربنا راح فيها المعال ذات ظنوا هالعبال ولادي لا مصالح ولا عاد ما فازت بعد ذي حصل في بلادي قم وكل مسان فض بثاراك وعرضاك كنادي أبين العز حصن المجاهد حبها قد سكن في الفؤادي الوضعي على الخاص مراعد يرعبهم الخشوم الكنادي موديها شاهد تفترس أزدها كل عادي الكوازم لهب ناري رواقد حرها يسطلها المعادي أهل شدات شده وساعد حين تسمع صهيل الجيادي والمراقش للعداد تجال تذوق الخاص ممر الزنادي والعواذل ولو دارت عهد أنها السيف وقت الجلادي للشريعة مضينا لجاهد بانس كل تباه ووادي بانا صل اللي تباه ووادي يا وقارنجبي مثل خالد بو سليمان لذاك الجياد زودنا بأهل العقايب كل ما صاح صوت المنادي كل ما صاح صوت المنادي الدين لأدنى بزايد حرب وشرع رب العباد ما در كل مرتد حقد أن للدين أزدى الجهادي عاد الطال جندي وقايد عاد الانصار أهل المبادي خبروا كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا حرب سحق